مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره والقدر في الشرع في الشرع هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك ما الفرق بين القضاء والقدر مسألة من مسألة إيه هو الفرق بين القضاء والقدر لختاروا هنا في الكتاب القول اللي اختاروه أن القدر سابق على القضاء أن القدر سابق على القضاء يقول ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر أن القدر هو تقدير لشيء قبل قضائه والقضاء هو الفراغ من الشيء ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر منزلة تقدير الخياط للثوب فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص وإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه. يعني أبو لك زي مرحلة إنك تفصل قميص. الأول تقدير الأمر يعني ضبط المقاسات والصورة النهائية اللي تعجب عليها إيه الضبط الصورة اللي تعجب عليها القميص. خلاص بمجرد ما بقى فعليا أقطع القماش وخياطه ده بقى اسمه. ايه؟ يعني أنها خلصوا بعد شفافة في محل القدر يقولوا على هذا يكون القدر سابقا للقضاء قال ابن الأثير فالقضاء والقدر متلا أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلات الأساس وهو القدر والآخر بنزات البناء هو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضة يبقى القضاء والقدر أشبه ببناء القدر هو القاعدة بتاعته والخلصانية يعني والقضاء هو المبنى اللي بيبنى عليه ده إذا وردوا الاثنين في إيه في سياق واحد آية واحدة أو حديث واحد أو سياق متصل واحد أما لو ورد أحدهما منفردا يدخل فيه الآخر يعني لو إحنا قلنا الإيمان بالقدر يبقى يشمل إيه؟ الإيمان بالقضاء قلنا الإيمان بالقضاء يبقى يشمل إيه؟ الإيمان بالقدر يقول القضاء والقدر إذا اجتمع في الذكر افترقا في, في المعنى فأصبح لكل لكل منهما معنى يخصه وإذا افترقا في, في الذكر دخل أحدهما في معنى الآخر ذكر ذلك بعض أهل العلم الأدلة على إثبات القدر الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته وتقريره فمن الكتاب قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا يبقى دي الآيات اللي ظاهرة جدا في القرآن بتنص على مسألة القدر إن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر يعني بقضاء وإيه؟ وقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال فعله خلق كل شيء فقدره تقديرا ومن السنة فالحديث المشهور حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والإيمان فقال في أشهر الروايات أن تبن بالله وأن تبن بالله ولكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحديث عبد الله بن عمرو بن العص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء هذا الماء الذي كان قبل خلق السماوات والأرض وليس هو ماء الأنهار والبحار الموجودة الآن ماء داخ كان قبل خلق السماوات والأرض كان عليه عرش الرحمن وسمى من هذا الماء شيء سمي السماوات سما عن ارتفع ثم ما بقي منه تصلب فكانت منه الأرض يبقى كان عرشوه على الماء مش الماء بتاع البحر والأنهار اللي احنا طيب. والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم. يبقى الإيمان بالقدر ده عليه إجماع وده من أصول أهل السنة الكبيرة. والمخلفة فيه على درجات. في مخلفة تطلع برا الإسلام خالص. زي ما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب. ولذي يحل به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ ما تقبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر وقال فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برأو مني فهذا دليل ظاهر على أنهم خرجوا بهذا الأمر من الإسلام وفي بعض المخالفات أو درجات من درجات المخالفة في القدر في قضية القدر بيكون صاحبها مبتدع لأنه مخالف الإجماعة السنة ويكون قال قولا شنيعا أو قولا كفريا لكن لا يكفر حتى تقام عليه الفجر السليم هي تفصيل كلام دمعان إن شاء الله قال وسمعت عبدالله آه وأخرج مسلم في صحيح عن طوص أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو حتى الكيس والعجز والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور فلان كيس يعني حاذق نشيط ماهر مركز منتبه وفلان عاجز اللي هو بقى ايه الانسان الكليل الذهن او الكسول اللي هو بيعجز عن فعل ما يلزمه العجز ده شرعا يعني وساعات بيكون عجز منه اللي هو قله حيله فلان تحسه خايب كده العاجز يعني خايب كده خلاص قال امام النووي تظاهرت الادله القطعية من الكتاب والسنة واجماع الصحابة واهل الحل واهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى دي كانت الأدلة على إثبات القضية القدر من الكتاب والسنة واجماع المسلمين واجماع السلف فمن بعده. إزاي بقى واحد يكون مؤمن بالقدر؟ يعني بقى مؤمن بالقدر ويعني كل شيء بقدر. هو ده بقى كلام مهم جدا يعني أنا عايز أنا عايز بقى أحقق درجة الإيمان بأعملي. ده بقى تطبيق العمل للكلام. دي. قال لك حتى تكون مؤمنا بالقدر وحتى تكون محصلا لهذا الركن من أركان الإيمان يلزمك أن تؤمن بأربع مراتب أربع مراتب تؤمن بها وتوقن بها يقينة يبقى محلها إيه الإيمان بالقدر ده أسأله قلبي مصدق أنت بقلبك بالحاجات دي وشانبقى فعلا مصدق بالقدر أو مصدق بأربع مراتب هيجي معانا كاملات أول شيء أو أول مرتبة من مراتب الإمام بالقدر هي علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات وإحاطته بذلك علم فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني ربنا سبحانه وتعالى أول مرتبة مراتب القدر إنك تؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم طب علمه ده ايه علم تام يعني علم تام يعني لم يسبق بجهل علم ربنا ملوش اول سبحانه وتعالى علم ازلي قديم ولم يسبقه جهل طب وبعدين ولا يعتريه خطأ ولا رياء ولا قصور العالم العادي اللي من البشر ممكن ينسى ممكن يخطئ لكن كما قال عز وجل سورة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى فالله عز وجل علمه تام كامل طب يعلم ايه بقى احط علما بايه بكل شيء والله بكل شيء ايه علي بكل شيء كل شيء يعني ايه يعني الموجودات والمعدومات الحاجات اللي مش موجودة لسه هتحصل او حصلت خلاص يبقى يعلمها سبحانه وتعالى والممكنات الأشياء اللي محصلتش بس ممكن تحصل مش ممكن تشتري عربية ممكن والمستحيلات الحاجات اللي مستحيل تحصل ربنا يعلمها إزاي بأديات قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون لآيك بتقول وقالوا ولو ترى ترئذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لا تبهما هيردوا ده مستحيل يردوا ليه مستحيل ربنا القضب كده أمر كوني مستحيل يرجعوا الدنيا تاني لكن ربنا سبحانه وتعالى علم التنبى يقول لك لو رجعوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبوا فسبحان الله ولذلك ده سبب استحقاق العذاب الأبدي يا رب نجينا من نار من عذاب النار والعذاب النار أبدي ما لش آخر للكفار والمنافقين ليه للبلو دي إن هو ولو رد لعاد لمن هو عن طيب قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لأيه إلا الله لفسادها ألا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادها يعني لو كان فيه آلهة غير ربنا لأيه هتفسد السلام والأرض وفي أليه غير ربنا يبقى ربنا يعلم ما لم يكن المستحيل لو كان هيحصل إيه هتفسد السلام والأرض وفي حد يبقى ربنا ربنا دي معنى كلمة إيه وما لم يكن لو كان كيف يكون فهمنا يكن فأول مرتبة من مرتبة القدر عشان يبقى أسمك مؤمن بالقدر لازم تؤمن بعلم الله الكامل والشامل لكل شيء وأنه علم تام لا يسبقه جهد ولا يعترض نقصان وانه علم أزلي قديم طيب قل تعالى لتعلموا أن الله بكل شيء أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحقق بكل شيء علم سبحانه وتعالى وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين الله أعلم بما كانوا عاملين وهذا قبل أن يوحى إليه في الرؤيا التي رآها حديث المشهور حديث سمرة في البخاري لما قال أتاني أتيان فأخذ بعضضي فقال انطلق فانطلقت فرأى مشهد عدة بقى فين؟ في الرؤية دي. فمن ما رآه قال فرأيت رجل مسندا ظهره للإيه للبيت المعمور وحوله أولاد الناس. فقلت من هؤلاء قال إبراهيم وحوله أولاد المشركين. فذاه دليل على إن يا أولاد المشركين الذين لم يبلغ الحنس أطفال مشركين لم يبلغوا الحنس على ما سن التكليف. أنهم إذا ماتوا قبل البلوغ فإنهم يكونون في الجنة أسألة دية ذكر ابن القيم في نحو ثمانية أقوال في كتابه المشهور طريق الهجرتين ولعل دا الراجح والله أعلم وهو قول كثير من أهل العلم قام نقل ابن عبد البر ذلك في كتاب التمهيد. بس للموضوع بتاعنا الأساس إيه, إن إيه هو المرتبة مرتبط العلم الإيمان بأن علم الله إيه يبقى أنت دلوقتي عشان تعرف إيه أن كل شيء بقدر بقى أنت لسه هتسافر قطعت التذكرة ولسه هتسافر حاجة في علم ربنا يعلم أنك هتسافر ولا لا أوه ربنا يعلم يبقى عشان تبقى أؤمن بالقدر تبقى موقن بأن ربنا عنده العلم هل هتسافر فعلا ولا لا صح كده ثاني مرتبة كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة خلاص قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ طب للربنا يعلم ذي إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يبقى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يبقى ده كله مكتوب. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. والراجع إنه هو اللوح المحفوظ مش القرآن. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. في مسلم لما لسه السابق ذكره أن الله عز وجل كتب مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الله يبقى تاني حاجة في الإمام بالقدر إنك تؤمن بأن كل ما سيقع في هذه الدنيا مكتوب مش بس ربنا يعلمه ده إيه مكتوب مكتوب فين في اللوح المحفوظ والكتابة دي أنواع بقى كتابة اللي هي قبل خلق النبات والارض بالخمسين ألف سنة ودي في اللوح المحفوظ وفيه تقدير تاني تقدير تاني كان بعد خلق آدم لما مسح الله ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها هو باروها إلى يوم القيامة فقضى وكتب من أهل النار ومن أهل الجنة ده بدي كتابة ثانية كتابة ثالثة اللي هي الكتابة العمرية حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطنهم أربعين يوم نطفه ثم يكون ذلك علقه، ثم يكون ذلك مضغه. ثم أتيه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد لكذا السلف كان يقول وهي كلمة موجعه. ولك السعيد من سعد في بطن أمة والشقي من شقي في بطن أمة يا رب اجعلنا من السعداء يبقى بيكتب عليه كتابة وغفن في بطن الأمة كتابة ثالثة أو رابعة التقدير الحولي كما قال عز وجل على ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم بيكتب فيها مقادر السنة كلها وفي التقدير اليومي قال عز وجل كل يوم هو في شاء يفرج همًا ويكشف كربًا ويفك عانيا ويشفي مريضًا إلى غير ذلك سبحانه وتعالى كل يوم هو في شاء طيب كل ده بقى ربما بحسبكش عليه شو كل مكتوبه ربما بحسبكش عليه ما ربما بحسبك على ايه على النسخة اللي انت بتملها للملائكة بس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب كراما كاتبين يعلمون ما تفعله هو ده اللي تتحسب عليه لو كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القناة كتابا يلقاه منشور هو كتاب ده بقى اللي تتحسب عليه شوف كل الكتابات دي وربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبك عليه وعنها صدق وحق فش كلمة غلط الله عزالله عليم وكتب سبحانه وتعالى بعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وعزك بيحسبك على إيه شو العدل بقى تمام العدل إنه حسبك على إيه على أنت أملته بنفسك وعشان كده هنلاقي بعض الآيات فيها إيه ليعلم الله كذا كما في سورة الآل عمران وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين ليعلم يعني إيه ليرى أو كما قال بعض السلف عبارة جميلة ليعلم علما يحاسبكم عليه فهو قبل وقوعه يعلمه علما بالقدر السابق وبعد وقوعه يعلمه علما بالموجود خلاص كده ليعلم علما إيه يحاسبكم عليه يبقى الكتابة دي كلها لازم اللي مؤمن بالقدر يبقى مؤمن بأن كل حاجة مكتوبة عشان كده اللي واحد يموت لواحد لو يقول لها مكتوب سبحان الله قدر ربنا يا ابنها نعمل ايه مكتوب ده امر مكتوب مقدر صح وهذا بقى الكلام. ده معنى الإمام بالقدر ان ده مكتوب اللي راحوا يسألوا سيدنا عبد الله بن عمر قالوا له انه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويتقعرون العلم في رؤية ثانية ويقولون ان الامر ايه انف انفي يعني مستانف عربنا ما يعلموش وما كتبوش عشان كده قال له دول كفار المرتبتين دولت ما حدش من المسلمين اختلف فيهم اللي بينفي حاجة من دولت بيبقى لأنها لان هتنفي علم الله هتنفي كتابة الله يبقى بتكذب صريح القران واضح فهمنا يعني لو مؤمن بالقدر لسه ما كملناش بس عايز ادي معنى كلمة مكتوب ادي معنى كلمة مكتوب مقدر عليه طيب المرتبة التالتة بقى لا اللي مكتوب في اللوح المحفوظ إن الله قد آآ آآ كتب مقادير الخلائق مقادير الخلائق كل ما قدره الله على الخلق علم الله عز وجل واسع بها سبحانه وتعالى ومما علمه الله مما أزن فيه وأعلمنا إياه بالكلمات الشرعية وإحنا علمنا منين أن ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون علمناه منين مما ورد في الكلمات الشرعية نزلت في القرآن وضغيره صح؟ طيب مرتبة الثالثة المشيئة فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن المشيئة يعني فيش يوجد بتحصل في الكون إلا بمشيئته بس خد بالك المشيئة لا تعني المحبة الفر اللي جعل المشيئة بمعنى المحبة ضل ضلال مبين اصلاها مسألة بسيطة جدا واحد بيكفر السؤال هل ربنا بيحب الكفر قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر طب السؤال الثاني هل اللي فعل الكفر ده فعله غصب عن ربنا رغم عنه حاشا لله حاشا لله سبحانه وتعالى امال يعملوا بايه بمشيئه الله يبقى ربنا شاء أن يقع هذا الفعل صح كده وهو لا يحبه دي تحل مشكلة مشكله القدر اصل كل الفرق الضابط في القضاء كانت في الحته دي او جزء مهم في الحته اللي ضلوا فيها انهم جعلو ان المشيئة بمعنى ايه المحبه ففي آيات واضحة جدا أن ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن كما قال عز وجل إنما أمره إذا رجع أن يقول له كن فيكون وقال تعالى ما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين خلاص فبعض الناس قال لك خلاص طالما الكفر ده وقع في الأرض وربنا شاءه يبقى ربنا بيحبه عشان كده الجبرية إباحية بيستحلوا المنكرات لا فعل ربنا هنقول إيه بقى على النقل تماما اللي قالوا مستحيل يكون ربنا بيحب الكفر ده ربنا قاله ولا يرضى لعباده الكفر وقال له بخلقت الجن والإنس إلى اللي يعبدوه وقال والله لا يحب الكافرين مستحيل يبقى ربنا ما شأش أصلا وقوع الفعل شوف ده طرف هين أخير إزاي واصل البدعة واحد إنهما جعلوا المشيئة بمعنى إيه؟ المحبة لكن أقول المشيئة ليست بمعنى المحبة المشيئة هي المشيئة مشيئته بوقوع الشيء يعني لا يحدث في كونه شيء رغم عنه سبحانه وتعالى قاد عشان كده بعض المعتزل عندما كان ينظر واحد نهل السنة فيقول له سبحان من تنزه عن إرادة الفحشاء قال له سبحان من لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء قال أتراه يشاء أن يعصه قال أتراه يُعصى رغماً عنه هو أنت يعني عايز تنزه أنت بتفر من الإيه كالمستجير من الرنبق بإيه بالنار فالمعنى ده مهم جدا. المشيئة بقى طب مشيئة ربنا لكل شيء يقع في دنيا وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين يبقى مشيئة الله ما فيش حاجة بتحصل في الكون إلا ربنا يشاءها طب سؤال مشكل على بعض الناس قلت أن الله يشاء كل شيء حتى الكفر وحتى خلق إبليس صح فكيف يشاء شيء هو لا يحبه أقول لك المحبوبات لله نوعان محبوبات لذاتها كالصلاة كالأنبياء كالمؤمنين والقربات والعبادات دي محبوبات لذاتها ومحبوبات لغيرها يعني هتفضي إلى شيء ربنا يحبه بس هي نفسها مش محبوبة زي إبليس هو إبليس ده هيوفط لحاجة ربنا يحبها اه طبعا صلي على النبي صلي عسى مش ربنا سبحانه وتعالى بيحب التوابين ولا بيحبش التوابين طب التواب ده مين مين التواب ده العاصي اللي فعل اللي, اللي تاب فعال تواب يعني كثير التواب طيب ما هو تاب ليه لأنه عصر تاب مين وقع في المعصيه إبليس يبقى وجود إبليس ده كان مع انه هو لذاته مبغوض لكنه افضى إلى حدوث محبوبات للاعذرج وقوع محبوبات للاعذرج وصلت كده دي مهمة جدا يبقى يا الله وقوع الكفر نعم قال عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا ايه بعضكم ببعض لازم خد بالك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحد ما في كفر في الدنيا خالص طب ليكذ لا يقع الاختبار يقع ال الابتلاء يبقى ده أمر مهم هايحصل عوديات. عوديات عشان كده ايه ال الآيات اللي نزلت تواصل المؤمنين في غزوة أحد ولا تهنو ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إيه مسسكم قرهم فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بأعمال بيدولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا، ويمحق الكافرين. يعني اللي ربنا قد عليكم بقى من جرح النبي عليه الصلاة، والسلام ومن قتل خيار المسلمين، ومن استعلاء أبي سفيان الزاك بالكفر وقوله أعلهبا، لنا العزة ولا عز لك. سأل كذا هميت كل اللي حصل ده وربنا شايفه الله عز وجل على كل شيء جهيد ومع ذلك ده أفضل العباه إن في حاجات ربنا بيحبها ليعلم الله الذين آمنوا يظهر الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ربنا بيحب الشهداء بيحب يرى من يقتل في سبيله مقبل غير مدبر أصل ربع منارزقنا الشهداء في سبيله يبقى عليه لا ربنا بيحب الشهداء طب الشهداء من أيه جم نيه ييجوا لما المسلمين يتغلبوا صح. وجاء جاء أحد الفوائد أحد الحكم. وكمان كمان إيه؟ والله أعلم لا يريد أن يمحق الكافرين. طب يمحقهم بعد استحقاقهم للمحقة ولا قبله؟ وليومحص الله الذين آمنوا لازم المسلمين يتحصو. ويمحق يمحق الكافر كل دية حكم و للفعل. خلاص؟ يبقى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أشاء الله رب العالمين. طيب عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بقى كان يقول إيه؟ والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الشر ليس إليك بمعنى إيه؟ خم يعني. المعنى الأول إن أفعال ربنا كلها خير. فخلق إبليس خير. الخلق ده بالصفات ربنا صفة فعل. فالخلق خير لأنه فعل ربنا سبحانه وتعالى. خلق إبليس خير. خلق فعل الكافر خير لأنه ربنا لا يوجد أفعاله أي شر سبحانه وتعالى صفاته كلها خير أفعاله كلها خير طب ما للمخلوق نفسه ده مش شر آه بس الشر فيه إيه شر نسبي ما فيش في مخلوقات الله شر بنسبة 100% ده ينافي الحكمة إنما هيكون شر نسبي فخلق إبليس إبليس نفسه متضرر لأنه يخش الناء هيعذب لكن فيه مؤمنين كتير كان إبليس ده سبب أن هما ترتفع درجاتهم نتيجة التوبة والاستغفار ونتيجة أنه هو أضل الكافرين فهم حربوا الكافرين واستشهدوا وفق على الجنة إبا كان وجود إبليس ده شر عليه وعلى الله قطاعه وكان خير في حق اللي, إيه؟ اللي تاب والعصاء واللي جاهد الأولياء الشيطان فهمنا النقطة ديت ده كلام مهم جدا في مسألة المشيئة طيب إنت لك مشيئة ولا أنت مجبور عن فاعل لك مشيئة صح مشيئة تقع بها أفعالك صدق أيهم صدق بس مشيئتك مش هتخرج عن مشيئة الله احنا قلنا ما فيش حاجة بتحصل في ملكه إلا إيه إلا بمشيئتي ودي سر القدر بقى. ليه علاقة مشيئة العبد الرب وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بعض النسبة من النقطة دي بيحلوا ليه إنه لك العبد مجبور وغلبان أقوله لا ده العبد المجنون ربنا بحاسبوش رفع عنه التكليف ليه؟ ماليوش مشيئة بل العبد اللي ليه مشيئة نقصة يعني لسه طفل ما بلغش ما حاسبوش العبد اللي ليه مشيئة لاغية نائم أو مكره ما بحاسبوش يبقى المشيئة بتاعتك دي مؤثرة جدا في الفعل المشيئة بتاعتك دي ايه؟ مؤثرة جدا في الفعل وربنا سبحانه وتعالى هيحذبك عليهم بس مش عشان انت ليك مشيئة ومؤثرة في الفعل عايز بقى بأن أنت إله بأن أنت مشيئتك في الكون مستقلة لا في النهاية أنت ومشيئتك وفعلك ايه من خلق الله وما تشقون إلا ان شاء الله رب العالمين فهمنا المعنى ده طيب، علاقة المشيئة بتاعتك بالفعل ايه مشيئتك يقع بها الفعل. أهل السنة بضربوا لها مثال زي الأب والأم والابن. الأب والأم لهم في وجود الابن ضر ضر مباشر يعني نقول نقدر نقول كده أن هذا الولد بسبب الأب والأم صح؟ مع إن من اللي خلق التلاتة ربنا هو اللي خلق الأب والأم والولد صح؟ دائم العبد ومشيئته وينتج عنهم الإيه الفعل؟ يبقى الفعل نتج من مشيئتك بس ربنا خلقك أنت ومشيئتك وإيه وفعلك وصل معنى دي كده الأشعر ما يقولوش كده بيخلفوا في المسألة دي يقول لك علاقة الفعل من زي علاقة الأخ بأخوه فعليا الأخ واخوه لهم علاقة في وجود بعض ما نوش دعب بعض غير إن هم إيه على قدم السواء يقول له أنت ومشيئتك وفعلك كده ربنا خلق المشيئة وخلق الفعل جنب بعض مش المشيئة بتؤثر في الفعلات عشان كده بيقولوا دي من المستحلات كسب الأشعار ده بقى. ده أمر مستحل تيجي تقرأ في التفسير تقرأ في القرطبي رحمه الله وكده ولك فأن السكين لا تقطع لأنها تقطع وإنما يخلق الله القطع عند مرورها على اللحظ وده المثل الشائع جدا في الناس يقول لك إيه؟ لو صبر الآتل على المأتول قد طلعت روح ده على اساس عايز يقول لك ان القاتل مش مؤثر فعلياً فين في قاتل هو الروح طلعت وقت ما كان بيقتله جنب بعض زي الاخ واخو مش زي الاب وابنه فهمنا الفرق نقول لهم بقى كذبتم طب لما هو ما كانش في فعل احنا بنقيم عليه حد القصص ليه بنقيم عليه بنقتص منه ليه لو ما لهوش ذنب كده بنقتص منه ليه فدي نقطه مهمه في مسألة الايه المشئه يبقى اللي مؤمن بالقدر لازم يؤمن بأن مشيئة ربنا نفذه وإنه فيش حاجة بتحصل في الكل إلا بمشيئته تلاقي واحد بيذاكر وما جابش يبني ما ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن خلاص ده مشيئة ربنا سبحانه قدر الله هذه معنى الإيمان بالقدر المرتبة الرابعة بقى أبو لأخ الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بس خلينا نخلص القدر وهن نجاوب على السؤال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له فتقولش ربنا اغفر لي إن شئت ما هو ما فيش حاجة غصبا عنه لا مكره له سبحانه وتعالى قل الله اغفر لي اعزم في الدعاء خلاص المرتبة الرابعة بقى خلق الله تعالى الأشياء وإيجادها وقدرته الكامل على ذلك فهو سبحانه وتعالى خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيف وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون وروى البخاري في صحيح حدث بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله لم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض يبقى الله عز وجل خلق كل شيء تقول لي يعني خلق أفعال العباد يعني خلق أفعال العباد صعبة دي انت خلق ذواته ذات الجسد اللي, اللي قدامك دي الفعل هو الكلام الحركة الاكل الشرب النوع. الإيمان، الكفر ربنا خلق هذه الأفعال والمرتبة الثالثة والربعة دي يخالف فيها بعض الفرق خارجة عن أهل السنة وجماعة والمخلفتهم دي في حقيقتها كلام كفري ولكن لا تكفر هذه العيانهم حتى تقام عليهم الحجة دي. يبقى الواحد عايز يبقى مؤمن بالقدر بقى يبقى يعمل ايه مؤمن بالاربع مرات الدين يبقى مؤمن بان ربنا بكل شيء عليه وان ربنا كتب كل شيء في اللوحة المحفوظ ولا يحاسبني إلا على ما كتبه علي الملائكة الحفظين طيب يؤمن بأن مشيئة الله نفذه وأن ما شاء الله كان ولا مشأة لم يكن وأنه ليس في الكون شيء إلا بمشيئته ويؤمن بأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى دي كده يبقى مؤمن بالقدر طيب يجب الإيمان بهذه المراتب الأربعة لتحقق الإيمان, لتحقق الإيمان بالقدر ومن أنكر شيئا منها لم يحقق الإيمان بالقدر والله تعالى أعلم إيه بقى استمرات الإيمان بالقدر تتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ وصبرته النفاع في حياة المؤمن من ذلك الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأنه مقدر الأسباب والمسببات المسببات يعني نتائج إجابة سؤالها الذي يؤمن بالقدر فعلياً هيتوكل على الله حق توكله ليه؟ لأن أنت أولاً ما أنتش عارف إيه اللي سبق بعلم الله وإذا ربنا كتبه مش عارف إيه اللي يحصل فأنت بتاخد بالسبب وقلبك متعلق بمين؟ باللي بيخلقك ويخلق السبب والنتيجة واللي بيعمل كل شيء واللي كتب كل شيء يبقى أول ثمرة من ثمرة الإمام بالقدر التوكل وتعلق القلب بالله عز وجل والاعتماد على الله تعالى تاني ثمرة راحة النفس وطبعنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره مش هيبقى عنده هم بقى أصلاً أنت هتقعد تقتل نفسك ليه في التفكير هتموت نفسك ليه في التفكير والهم والحزن قدر الله وما شافع بس امتى الانسان يطمئن ويرتاح في حالة واحدة إيه؟ لا غير دي عندما يفعل الاسباب الشرعية لان القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. تخيل كده مثلا واحد بيسرق ده زي ما حصل على اهد سيدنا عمر سرق فجابوا أنت سرقتي وسارق طب هاتوه يا جماعه هاتوه عشان نخرب عليه الحد قال له استنى يا امير المؤمنين. ما هي امير المؤمنين ايه يعني في قال له انما سرقت بقدر الله بالدروش الراجل ده كان بيدانوش قال له استنى بس انت عليه الحد ليه ده انا والله سرقت بقدر الله فسيدنا عمر الايه القريب ولا لست بالخضب ولا خضبه يخدعني قال له وانا اقطع يدك بايه بقدر الله برضو وانا اعمل فيك حاجة غلط <تصفيق> وانا اقطع ايدك بقدر الله برضو ربنا اللي قدر ان انا اقطع ايدك فهو كل شيء بيحصل قدر لكن ام تحتاج بالقدر؟ اه في المصائب مش في المعائب واحد بيعمل الزام بيقولك اس له قدر لا نقول له ربنا يحسبك عليه ما لكش انك تحتاج بالقدر هده لكن واحد ابنه مات واحد بنته مات واحد فقد امواله واحد انصاء في الدراسة واحد حصلت له حدثة هنعمل يقول له قدر الله مصيبة هيعمل لكش دخل فيها يبقى إمتى الإنسان يحتاج بالقدر إذا كانت مصائب أما المعائب لا يصحه ويحتاجها بالقدر ليه ليه لا يصح الاحتجاج بالقدر لأن المطلوب منك شرعا أن تنتهي عنها ولا, ولا ترتكبها ثلاثة ترض الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسلام ذلك الخير والنجاح فيشكر الله ويدعو الإعجاب يا مهمة جدا إن الإنسان إيه؟ إن الإنسان لما يحصل نتيجة يبقى خطيب مفوه يبقى طالب علم مميز يبقى تاجر غني جدا يبقى شخصية مشهورة في المجتمع يبقى كل اللي بيتحصل له حاجات اللي يتماس فيها يتواضع لأنه بقدر الله وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لو لم يشأ إلا حدوث ذلك ما وكانتش يحصل فده محد فضل الله عز يبقى يزول الإعجاب بالنفس ويحل محله ويبقى الشعور بشكر المنعم وحمده وتعلق القلب رابعا طرد القلق والدجر عند فوات المراد أو حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله وقدره فيصبر على ذلك ويحتسب قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير أي مصيبة هتصيبك في نفسك او في الأرض تقع في الأرض في كتاب من قبل أن نبرأها الهاء هنا عيد على من قال بعضها للتفسير على الأرض يعني قبل أن نبرأ الأرض وقال بعضهم من المصيبة من قبل أن نبرأ المصيبة وقال بعضهم على إيه في أنفسكم قبل أن ن ن نبرأ الإيه في الثلاث إبقى ما أصاب المصيبط في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها طب ليه ربنا بقول لهم الكلام ده لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الكلام ده مهم جدا. طيب الباب الثالث سيبتدي يتكلم عن مسائل متفرقة في العقيدة وهو فصول بفصل أتكلم فيه الإسلام والإيمان والإحسان فصل عن الولاء والبراء فصل عن حفظ الصحابة فصل عن أئمة المسلمين والواجب نحوهم وفصل عن الاعتصام بالكتاب والسنة فصل الأول في هذا الباب الإسلام والإيمان والإحسان المبحث الأول الإسلام تعريف الإسلام إسلام في اللغة يعني الانقياد والاستسلام والخضوع وشرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعادات أهله قال تعالى قل إن صلاتي ونشقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة بيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. ويدل على هذا حديث جبريل متقدم فيه أنه قال يا محمد أخبرنا عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال صدق طب معنى الشهادة تنبأ إيه معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله و رسول الله يعني لا متبوع إلا محمد صلى الله عليه وسلم فيعني شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع المبحث الثاني عن الإيمان وأركانه وبيانه حكم مرتكب الكبيرة الإيمان في اللغة تعريفه التصديق والإقرار تصديق والإقرار وشرعا اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. أركانه وأدلته أركان الإيمان ستة اللي في الحديث المشهور وفي آية سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشتق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. طيب أهل السنة جماعة عندهم أيه خلينا بك الكلام ده الإيمان اعتقادهم بالقل وإقرارهم باللسان وعملهم بالجوارح يحفظ كده كويس ده معتقد أهل السنة جماعة في الإيمان اعتقادهم بالقل اقرارهم باللسان عملهم بالجوارح وضفلها يزيد وينقص يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم دقم زادهم هدى يبقى يزيدهم. وكل ما كان قبل الزيادة إذا فقد سبب الزيادة إيه؟ سينقص. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طب إذا غفلوا عن الآيات نقص الإيمان. صح كده؟ وعلى يتوكلون وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدنها مطر أذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان يبقى الإيمان قول ب... اعتقادهم بالقلب واقرارهم وق... باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه فإيمان الأنبياء غير إيمان أتبعهم وإيمان الأولياء غير إيمان العصار والفساق في فرق في الإيمان حكم مرتكب الكبيرة الكبائر نوعان كبائر الذنوب نوعان مكفر وغير مكفر أما المكفر فيه زنوب مكفرة بنفسها كده فهو كشرك بالله فإنه أعظم ذنب عصي به الله ده كبيرة بل أكبر الكباء والنفاق الاعتقادي اللي هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر أو بغض الدين أو كره الرسول وكره الله عز وجل كل ده يدخل في هذه المعنى أيضا من الزنوب المكفرة سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم مسب الدين كل ده مكفر ينقل عن الملة والنوع الثاني كبائر غير مكفرة يعني إيه اللي فاتت دي كبائر مكفرة يا خواننا يعني بسنيناش أسأله إنت مستحلها ولا لا هي لو عمل مصيبة من المصيب دي ده دليل على إنه إيه كفر في الباطن خلصها فما فيش واحد هيسب الله لك تصدق استغفر الله أنا غلطان يا أخي لا حاولك وضع الله أنا كده أنا كده عملت غلط نقول, نقول له ايه اه ده معصية لا مش دا معصية ده ايه معصية ده ماكش هيوصل لأنه يسب ربنا إلا إذا زال من قلبه التعظيم هو كفر بالسب ده بغض النظر بقى هو مستحل للسب ولا مش مستحل ليه واضح المعنى ده طيب كم ده مهم لأن الإمام التحاوي في العقيدة التحاوي قال كلام مشكل ومهم خلى الناس تطلع بعقيدة إرجاء قال ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله نقول لا ما بشرط إن ما يكونش الذنب ده بنفسه من, من إيه من المكفرات من الكبائر, المكفر. أما الكبائر المكفّرة أما كبائر المكفرة فلا يشترط فيها الإيه الاستحلال النوع الثاني كبائر غير مكفرة ولا يخرج مرتكبها من الملة إلا إذا استحلها شوفت الكلام الجميل يبقى الفرق بين الكبائر ده ودي إيه؟ إن مش مش محتاجة استحلال هي كفر بنفسها الثاني يحتاج حتى يحكم بالكفر أن يستحلها زي شرب الخمر زي الزنا زي السرقة وقد دل الكتاب ويسلونه على أن مرتكب الكبيرة غير المكفرة مؤمن ناقص الإيمان ويسمى فاسقا وعصيا وحكمه في الأخير أنه تحت المشيئة دي مهمة جدا إلى جد الوقت لقيت بعض الناس من ينتسب للتالي الإسلامي عنده مشكلة جدا في ضبط المسائل دي هو بيتعرض لظلم في ضابط بيضربه أو بيخبطه أو بيقتله حتى ولا كافر ما مح... ينفعش تكفر بكبيره ما لم ايه يستحق لها شفتوا بقى فرقي في العلم العمليه بقى العنصريه تريغ... شوف العلم لما بيحضر الثوره بتطفش فعلا اصل البنه الفكر اللي هو بتاع التثوير والتهييج طريق والعلم الشرعي والأدلة طريق ثاني دي بتخطب العواطف وده بيخطب العقل التهييج والتسوير ده دعوه بالعواقب اللي يحصل أهم حاجة الدنيا تولع وبعد كده اللي يحصل مش مشكلة إن شاء الله مد كلنا والتاني لأ بينظر في عواقب الأمور ويزن الأمر لا ينكر منكر بأنكر منه ولا يدفع فساد أفسد منه خلاص كده فهذي نقط مهم جدا يعني إن بس تبى عارف التطبيق تبى عارف فايدة درستك كلامي تدرس بس إنك لما تحكم المسائل دي تعتسلم يعني ما الرجل مظلوم وصعبان عليه نفسه يعلم ما الظالم لا من رمى أخاه بالكفر فقد بقى بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رزعف عليه ده من كبائر الذنوب تكفير المسلم شوفت بقى يبقى المظلوم عمل في نفسه عمل كبير من الكبائر وفي الحديث ولعن المؤمن إيه كقتله لعن المؤمن إيه كقتله ومن قال قَالَ يا كافر كَافِرَ شوف لأنه قتل معنوياً أو كما قال بعض مؤشر الحديث فإنه إذا كفره كان ذلك استباحةً لقتل فعلياً اللي هيقول له كافر عشان كده بعد كده فعلاً هيترطب عليها إيه وأنا بقول له قدبي ده بدا أنت كافر سهل بعد كده أنه يتقتل مالوش دية مالوش, دي. مالوش عندي تعظيم لإنه مسلم مصل شوفت المشكلة؟ طيب يبقى عندنا فاعل الكبيرة غير المكفرة بيسمى ايه بيبقى ناقص الايمان ويسمى عاصيا وفاسقا طب حكمه في الاخر ايه تحت المشيئة هي بحسناته سيئاته من رجحت حسناته بحسناه دخل الجنة لاول وهلة ومن رجحت سيئاته بسيئه استحق دخول النار تحت المشيئة بقى نشوف إيه بقى اللي ربنا نجينا من النار معذب النار إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وإدخله الجن تحت المشي طب عذبه فما قاله أن يخرج من النار ويدخل الجن ولا يخلد في النار إلا من حبسه القرآن حديث شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط في الحديث الآخر أولئك أعتقاء الرحمن الذين يدخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه إلا التوحيد معه لا إله إلا الله خلاص طيب وحكمه في الأخيرة تحت المشيئة اللي خلف في كده مين؟ الخوارج والمعتزلة قالوا لا اللي هيعمل كبيرة غير مكثرة ده كده كفر وطلع من الملة لو مات على كده يدخل النار يطلعش منها تبال المعتزلة قالوا لا هيبقى اسمه فاسق بس يدخل ونرى تطلع شو بيلا فخلفهم في الاسم وافقهم في الحكم في الآخر خلاص كده الدليل عندنا بقى اللي حنقوله ده بنقول قاول الله عز وجل في سورة النساء إن الله لا يغفر أيشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك به فقد ضل ضلالا بعيدا وأدلة الحدود إن اللي بيزني وهو غير محصن دي كبيرة ولا مش كبيرة طيب ما هو بتجلي ما بيتقتلش واللي بيستل ما قطع ايده والمرتد عقربته قد من بدأ الدينه فقتلو أقوى رض عليهم يعني خلي بالك يعني منهج فظيع بس منهج التكفير ده مرتبط دائما بالحالة النفسية بينشأ افرار المنهج التكفيري في أجواء اللي فيها شدة الظلم وفيها قلة العلم وفيها الهوس النفسي والهياج النفسي فيطلع على طول عندك شخصية بقى شقود كاره نفسه وكاره المجتمع وبيتشفى بانه كفر اللي كذلك ينشأ فكرة التكفير عند الجرؤه في استعمال السلاح تقول له انت بتكفره ليه يقول عشان اقتله هو لا هيقتله غير ما يكفره فاللي اللي عنده اسراف في الدماء وفي القتل وفي استعمال السلاح لابد يبقى معه ايه طاقه تكفيري يسهل له مهمه الايه القتل الله المستعان في الصحيح عن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير وزن برة من خير أمحي يعني ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير من وزن من خير الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين خلافا لما قاله الخوارج قديما وحديثا يكفرون مرتكب الكبير وفي الجنة الملة ويستبيحون دمه وأعتقدون أنه يوم القميد خالد مخلد في النار وبين أهل التقصير هم المرجئة الذين يرون أن مرتكب الكبير مؤمن كامل الإيمان ولا يفرقون بين مرتكب الكبير وبين المؤمن الذي أدى الطاعات وتجنب المحرمات كما هو مذهب غلاث المرجئ إيه الأدلة على أن مرتكب الكبير ليس بكافر وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصبحوا بينهما فإبغت إحدى عن أخر في قاتلها تبغي حتى تفئل أمر الله الأخذ آية قال إيه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يبقى معنون بيقتتلوا والقتال ده من الكبائر قتل المسلم ده من الكبائر إلا أنه قال أصلحوا بين إيه أخويكم يعني لم يخرجهم عن أخوة الإيمان ما ترعاش من الإسلام ومن السنة عديث أب سعيد الخضرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة في الجنة ويدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل نار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردر من إيمان فأخرجوا يبقى معنى أنه في واحد يدخل النار يبقى استحق العذاب ومعنى إن هو يطلع منه أنه هو إيه ليس بكافر معنى نطلع منها معناها أنه ليس بكافر وجه الدلالة في الحديث عدم تخليد مرتكب الكبائر في النار حيث يخرج منها من كان في قلبه أدنى شيء من إيمان كما يدل الحديث على تفاوت أهل الإيمان على حسب أعمالهم وأنه يزيد وينقص وحسب ما يترك المؤمن من واجباته أو يرتكب من محظوظه مبحث الثالث الإحسان تعريفه الإحسان معناه مراقبة الله تعالى في السر والعلم اعبد الله كأنك تراه يذهل عن كل شيء هو مستحوذ عليه مقام الشهود ده بقى إنه كأنه يرى ربنا سبحانه الله في شيء طب إلا لم يستطع أن يصل لهذه المرحلة، فاليا بالمرحلة الأولى اللي هي، فإلا لم تكون طرف أنه يراك يعبد الله على مقام المراقبة، في مقام المشاهدة ومقام الإيه المراقب، والحقيقة إن المرتبة الثانية سلم للأولى، يعني الإنسان حتى يصل مرتبة الإحسان يمر بالمرتبة الإخلاص، اللي هو ربنا شايفه المراقبة برئب ربنا، وبعدين لما تثبت قدم في هذه المرتبة يسهل بعد أن يخرج المرتبة الإحسان بقى اللي هو أن يعبد الله كأنه يرى يقول والمحسنون آه المحسنون هم السابقون بالخيرات المتنفسون في فضاء الأعمال يعني بيجيب الفرائد والنوافل ويترك المكروهات وأفعل المستحبات الأدلة من الكتاب قولة تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون دمعية خاصة بها ما هو ربنا مع الناس كلها معية عامة وهو معكم اينما كنتم صفة المعية صفة عامة معية معي عامة لكل خلق معية ادراك ومعية علم ومعية الحاطة اما المعية الخاصة بقى معية الذين اتقوا الذين هم محسنون معية تأييد معية نصر معية توفيق فدي مزيد اكرام من الله عز وجل وفي السنة الحديث جبريل المشهور أخبرنا عن الإحسان قال أن تعبد الله أنك تراف إلا تكن تراف إنه يراف المبحث الرابع العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان جاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل ومجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة فأجاب عن الإسلام بامتثال الأعمال الظاهرة لمشهدت الله لله والأركان الأربعة وأجاب عن الإيمان بالأمور الباطمة الغيبية خلي بالك الإسلام لا يصح إلا إذا كان معه قدر من الإيمان، وإلا هي بس من صح، والإيمان لا يصح إذا كان معه إسلام، اللي هو نطق الشهادتين، والخلاف بقى في ما بين الأربع، وإلا هي بقى إيه؟ هي بقى إيمان وغير ص صح غير صحيح عند الله عز وجل الذي ينطق، حديث أبي طالب يا عم كل كلمة أحج لك بها عند الله، أبو طالب كان متأكد إن النبي إيه؟ على حق صلى الله عليه وسلم كان ينشد في ذلك شعرا أنا ولقد علمت بأن دينا محمد من خير أديان البرية دينا لولا المذمة لمل ولا الملامة المذمة أو, أو حذار مسبت لوجدتني وجدتني سمح به ذاك مبينا يلوموني بس أو يزمنوني بعد كده أنا كنت سعيتني إسلام فمقتنع من بالإسلام مصدق بس ما قالش بالإسلام مع القدرة خلاص يبكى خلت في النهر صح فهمتوا يا سخنوا ليبقى الإسلام لا يقبل عند الله إلا بإيمان باطن حد الأدنى من والإيمان لا يقبل عند الله عز وجل إلا بالشهدتين على الأقل ووقع الخلاف بين أهل السنة في الصلاة وفي باقي المباني الأربعة والخلاف في الصلاة قوي وفي باقي المباني الأضعف والإحسان عرب إنه أي مراقبة الله في السر والعلنيه فقال أن تعمل الله أنك ترى في الذي ترى في ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهر وقصد بالإيمان الأمور الغائبة وقصد بالإحسان أعلى درجات الدين وإذا فرض الإسلام دخل في الإيمان وإذا فرض الإيمان دخل في الإحسان وإذا فرض الإحسان دخل في الإسلام والإيمان طيب قضية هامة جدا من المتعلقات بتدرس في مسائل العقيدة وهي قضية الولاء والبراء ودي من لوازم كلمة التوحيد من لوازم التوحيد صحة الولاء والبراء اوالي مين وتبرأ من مين يقول التعريف الولاء مصدر وليا بمعنى قرب منهم وده مصدر لغوي ويضل على القرب اصل الولاية اللي القرب والمحبة والمرض هنا به القرب من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ونصرتهم على أعدائهم والسكن معهم يبقى أنت بتقول لا إله إلا الله. يبقى أنت لازم تقرب من كل واحد بيقول لا إله إلا الله. مهني نوازمه كده؟ وتحب كل واحد ولا إله إلا الله. يبقى تدل ولاء. يبقى بتولي النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأنه هو الرسول اللي مبلغ عن ربنا. بتولي الصحابة ليه؟ لأنه هم اللي حملوا الدين ونصروا النبي عليه الصلاة بتوالي المؤمنين ليه؟ لأن هم صدقوا بالرسول وأمنوا بالله وهم بيعبدوا الله عزيلا وربنا بيحبهم يبقى لفكرة الولاء من لوازم التوحيد من لوازم لا إله إلا الله البراء مصدر براء يعني قطع ومنه براء القلم بما قطعه ويمراد هنا القطع يبقى أصل البراء اللي البغض والبعد البغض والبعد والقطع طب هتتبرأ من مين؟ من اللي بيعاد ربنا؟ من اللي بيكره ربنا؟ من اللي بيكره النبي عليه الصلاة والسلام من اللي بيحارب المؤمنين لإيمانهم خلاص يبقى والمراد هنا قطع الصله مع الكفار فلا يحبهم ولا ينصرهم ولا يقيم في ديارهم الا لضروره الولاء والبراء من حقوق التوحيد يجب على المسلم أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله فيحب المسلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم قال تعالى في وجوب مواله المؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فإن حزب هم الغالبون. يبقى مسألة واحد بيبغض المؤمنين لإيمانهم هو بيكره ده لمجرد إنه مسلم بس ده مسلم لا خلاص كده واحد بيحب الكافرين لكفرهم. يحبوا عشان كافر يبقى ايه يبقى ضايع هو كمان. كبير بينقل قضية الولاء والبراء قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين عليك سعى الله قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله بينفي مش أتلائي ما بيكتمعوش في قلب واحد واحد يؤمن بالله واليوم الآخر يواد يعني يحمل مودة في قلبه لمن يحاد الله ورسوله لبي يحاد ربنا حتى ولو كان فيه أسباب للمودة ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم ذروح منه يطلح من هذه الآيات الكريمة وجوب موالات المؤمنين وما ينتج عن ذلك من الخير ووجوب معادات الكافرين والتحذير من مولاتهم وتؤدي إليهم مولاتهم من شر مكانة كانت الولاء والبراء في الدين إن للولاء والبراء في الدين في الإسلام مكانة عظيمة فهو أوسق عرى الإيمان أوسق عرى الإيمان أقوى معاقد الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله قال روى بن عباس, رو ابن عباس قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسق عرى الإيمان الموالات في الله والمعادات في الله والحب في الله والبغض في الله طيب الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء المداهنة تعني إظهار خلاف ما تضمر، وتعني الخداع والغش، هي ترك الأمر بالمعروف عن المنكر وتصناعة الكفر والعصاب من أجل الدنيا، واحد بيترك ما يجب عليه من أعمال الطاع والبر والأمر نهائياً المنكر ويصنع الكفر ويكرههم من أجل الدنيا.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 أن سخص الله عليهم في العذاب هم خالد المضرابة معناها إيه يبقى المدهنة ده أمر زميم جدا وأمر في الشرع قبيح وبعرض صاحبه للعنى المضرابة معناها إيه معناها ملاينة الناس وحزن صحبتهم واحتمالهم لألا ينفروا عنك يبقى ملاينة الناس تلاينهم وتحسن صحبتهم وتحتمل أذاهم لالا ينفروا عنك وجب تعريف قال هي ضرء المفسد أو بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره وده من الخطأ بقى الشديد إن بعض الناس يقول لك لو أنت اتقت شر صاحب الشر أنت بتأيه بتوليه مش ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إذن له بقس أخو العشيرة فلما دخل قال له انظر ماذا أعددت لك أو ادخلت لك وده له من عنده إيه وأهدها ليه لكن دعيش استغربت ما قلت ما قلت وفعلت ما فعلت قال إن أرى الناس منزلة عند الله من اتقاه الناس إيه لفحشه هو بيتقي الشفيع كان يقول كده إن الأرى الفاسق فأتقيه بابتسامة لواحد مسجل خفر كده قاله زيك عامل إيه عامل إيه أبو السباع وهو مش طيقه بس يتقي الفاسق بابتسامة ده أمر ليس محظور شرعا بل ده من حسن سياسة الناس والتعامل معهم وإلا فإن أصحاب المرؤات وأصحاب الدين سينفقون أعمارهم في مهاترات فريغة لا قيمة من ورائها ما الدخل في مشكلة بقى مع الصيع الفلاني والمجرهم الفلاني والمسجل في حين دون أصلا في الأصل ملاء محل دعوة يبقى نقول ملاينة الناس وحسن صحبتهم واحتمالهم لألا ينفر عنك أو درء المفسد والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس له كالرفق بالجهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك إغلاض عليه والإنكار عليه باللط وفي القول والفعل ولا سيما إذا احتاج إلى تأليف وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلبرأه قال بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه يعني انبسط وجهه فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنه يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت كذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال يا عائشة متى عهدتيني فحاشا ولا من إمتى بتعامل مع الناس المجرمين بطريقته إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشي فالنبي صلى الله عليه وسلم دار الرجل يعني دفع عن نفسه مفتدته بإيه بملاينة القوم فهمنا المعنى ده وهذا ليس من الولاء دار هذا الرجل لما دخل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية فدلها على أن المدارلة تتنافى مع المولاء إذا كان فيها مصلحة رجاحة من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه وهذا من مناهج الدعوة إلى الله تعالى وهذا بالضبط زي اللي بيحصل في الوقت واحد ظالم أو متلبس بعده مظالم لكنه ما زال مسلما تروح تقول له أنا أخاطب فيك الجزء اللي أنت بتحب فيه ربنا مش أنت بتحب ربنا يا يقول لك ايه طبعا هذا انا متدين طيب ايه متدين ينفع تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وهيقول لك شوف انت بتولي الظالمين يا عملا بقوليش الظالمين انا بحافظ على قناة وحيدة للتعامل مع الظالم ده لاستثمر الخير اللي في قلبه طالما انه بقى, بقي داخل ايه دايرة الاسلاء يبقى عدم ضبط المسائل ده اخوانا هو اللي بوقع الناس في الاشكالات عنيفة جدا خلي الناس بتتجرق على ان هي تقع في أعراض وفي آآ آآ مذامة ما لا ينبغي له الوقوع فيه والأزام بزم الله يقر الله أكبر, الله أكبر الله يقول فدل على أن المدارات لا تتنافى مع المولاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه وهذا من مناهج الدعوة إلى الله تعالى ومن ذلك مدارات النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في المدينة خشية شرهم شو بقى كلام؟ هل كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي مولاه؟ لا لم يكن مولاه إنما كان مداراه تأليفا لهم ودفعا لشرهم وتأليفا لهم ولغيرهم وهذا بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير مصلحة دينية وإنما من أجل الدنيا يبقى هنقول اللي عمله سيدنا الله بن حذافة السهمي لما كان مع الراجل الملك النصراني وفي الآخر قال له أقبل رأسك بس بشرط تطلع كل الأسرة المسلمين اللي هنا فحش قوله بقى ده راجل كافر وانت فحش تقق عليه السلام فضلا تقبل رأسه والرأسه دي عليها التاج والتاج عليه الصليب والقصة دي أجماعة في النهاية في مصلحة شرعية كبيرة جدا الأسرة دول منهم كم واحد ممكن يفتن أو يعذب أو الأصل لا الأسرة تمشي والمداراء أو المصنع اللي أنا أعملها مع ملك النصرى دية ليست من المولاء المحرمة لأن بالعكس أنا اللي حملني على ذلك هي المولاء الحقيقية وهي مولات من المسلمين واضح المعنى ده إخوة يبقى ما ينفعش أنا أجا فاصر بعض التصرفات اللي بتحصل ودا عشان كذا نجد مثلاً الشيخ أبو صلاح ربنا يحفظه عنده البصلة دي جدا جدا جداً يرفض بشدة اتهام نوايا الناس أو دائماً يركز على المعاني اللي مكتوب في الكتاب دي ولكن الناس اللي تعرف بالدين والحرص على إصلاح المصالح الشرعية للناس، حرص على إصلاح المناهج، من ها جلسونا والحرص على تبليغ الدين للخلق. وإن باينتهم في الاجتهاد لكن لا يصامون بالنقائص فهم المعنى ده إذا كان هذا كلام مهم جدا أن بنا منه في قضية الولاء والبراء أضف إلى ذلك ان من فروع الخلل في قضية التكفير بالكبيرة إنزال قضايا الولاء والبراء اللي تتعلق بالكافرين على المسلمين العصاه وإن كانوا أصحاب كبيرة وإن كانوا مشكلة كبيرة جدا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 وقالت على في مولاة الأنصار لإخوانهم المهجرين بلأ سورة أولادك سورة براء وأوضح منها في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لآبيه وقومه إنني براء مما تعبدوا براء يعني مش لنا إن متبرئ لا أنا البراء نفسها المصدر جاء بعبر بالمصدر إنني براء مما تعبدوا مثال ثاني في المولاة والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم الدار اللي هي المدينة المدينة النبوية تبقو الدار نزلوا بالدار بالمدينة والإيمان آمنوا من قبل أن يهاجر إياهم المسلمون فيحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أهل أوتهم المهاجرون أوتوا رفعة في الدرجة وكان يقدم المها يقدم المهاجرون على الأنصار فلم يجدوا في صدورهم حاجة ما كانش عندهم اي غضابة أو حزازة من ايه من رفع الدرجة المهاجرين عليه ويؤثرون على انفسهم الاثار خلق الاثار ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم فقر وحاجة ومن يوقى شح نفسه فالأولئك هم المفلحون طيب حكم موالاة العصاه والمبتدعين المسلم العاصي او المبتدع اللي يتعامل معه ازاي إذا اجتمع فالرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالات والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر فقد يجتمع في الشخص الواحد مجبات الإكرام والإهانة يبقى دبقى ليس كالمقياس الجائر اللي بيعتمدوا البعض إنه لا يرى لك حرمة أنت أخوف الإسلام بس أنت مختلف معه يبقى أنت مستباح العرض ومست كل شيء ليه كده لأن أنت بالنسبة له مبتدع أو بالنسبة له عاص خليني عاص خليني مبتدع لو أنا عندي واحد عاص يحفظ القرآن وبيطلب العلم يوالع على ما فيه من إيه من خير يوالع على ما فيه من خير ابن تيميه يضرب يسأل جميل جدا يقول لك إيه وهذا كاللص وهذا كاللص الفقير اللص الفقير لص يبقى سرق وسرق ما زاد على النصاب فيقام عليه الحد ان تقطع ايه ايده وبعد ما نقطع ايده نقول والله انت فقير خد بقى من بيت مال المسلمين ما يسد ايه فقرك يبقى تقطع يده لسرقته ويعطى من بين بيت المال ما يكفيه لحاجته وصدق عليه هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة طب مسألة تانية مهمة هل يدخل في المولا معاملة الكفار في الأمور الدنيوية دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية يعني في حديث في البخاري بواب عليه البخاري باب. جواز البيع والشراء والهبة من المع المشرك المحال، وذكر فيه حديث الهجرة نبيه صلى الله عليه وسلم هو مهاجر هو بكر. لقي رجلا مشركا طويلا مشعانا معه غنم فقالوا أبيع عن أم عطية قال بل بيع.